عن تعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرانا الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقا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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرضانا ابيانا له واذا مسه الشر كان ياسا قل كل يعمل على شاكلته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 كان بعضهم لبعض يلهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس الا كوفو